إِ اللهَّه يَأمررُكُمْ آن تُأَددُ الْ الأماتِ إى أَهْلِهَا وَإذاَا حَكَمتُمْ وَإذاَا حَكَمتُم بَيْنَ النااسِآن تَحكُمُ بالِالعَدْل إِ اللهَّهَ نِغَّا يَعضكُم بِ إِ اللهَّه كََ سَمعًا بَصير